أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَابٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِلْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَرِيَّنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اتت بهم وصولهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اتت بهم وصولهم فما كان الله ليظلمهم ولا